صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا لصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا قَوْمٌ قِيلا إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 وَطَعَمَ ذَغْصَتِي وَعذاباً أليماً يَوماً تَرْجُفُ الْأرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كثيباً مهلاً إِنَّا أرسلنا إليكم رسولاً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء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 أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة, وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار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 قاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأثثكم من خير تجدوه وهو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله